<تصفيق> ألا فليستحي العبد من ربه ألا فليستحي العبد من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في كل الحالات ومعاصيه إلى ربه صاعدة في كل الأوقات وليعلم الجميع وليعلم الجميع أن الله يمهل ولا يهمل وأنه إذا أخذ العصاف أخذهم أخذ عجيز مكتدر واعلموا رعاكم الله أن أعقل الناس محسن خائف وأحمق الناس مثيء آمن إلى متى إلى متى